ومن فرش سورة صاد إلى فرش سورة الأحقاف ليدبروا خاطب وفا خف نصب صاده ضمم افتحو والنون حملا وحز عدو خاطب واو كسر انما امن شدد علم في عباده او صلاه وقل حسره يعلم وفتح جنا وسكن الخلف بيدعو له او ان وقلبه لا تنونه واقطعد خلوحهم سيدخلون جهل الا طم مؤنثا ينفع العلا, العلا سواء اتخفض حزح حز حز ونحساتك اسرحا ونحشر اعدى اليتل وارفع مجهلا وبالنون سماح يبشر في حمن ويرسل يوحى صبئ لا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر ik ben een de toeren, ik een heel groot fan Nietsbufti قيله فشاء Binnen het hoor, het seer hetرفع